بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كونت وإذا النجوم انتدرت وإذا الجبال صجرت وإذا العشار صلت وإذا الوحوش عشرت وإذا الذحار تجرت وإذا النقوس زوجت وإذا المولودة صلت بأجيدا من قتلت وإذا الصحب نشرت وإذا السماء تشرت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَمْعُ نُصِبَتْ عَلَى النَّصْرِ مَا فلا أقسم بالخلنة يا جوار الحلمة والليل إذا عفعت والصبح إذا تنفت إنه لطول رسول كريم ذي طوة عند في غرش مكين مطاعب ثم أبين وما صاحب حم ولا قد ما رهو بالاقطر منين وما هو على البعيد بظليل وما هو لقول شيطان رجيم فعنه تلا بول انه الا من لمن شى Lā hiya samā'a wamā tashā'ūna illā وما shā'a Allāh wamā tashā'ūna illā